الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا أ ه ل ا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي عنونا ا له بمناخ ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بين الثبوت والتغير وهو عنوان ح ق ي ق ة كبير جدا ويجب أ ن نركز فيه و أ ي إ ن س ا ن ي أ خ ذ منه جانب أ و يفهم جانب دون الجانب ا ل آ خ ر سوف يتجنى على نفسه و يتجنى علينا دون علم فيجب أ ن يؤخذ هذا الموضوع بجميع محاوره كما أ ن ه يجب أ ن يركز في الموضوع جيدا ل أ ن ن ا سوف نتكلم عن ركائز و نتكلم عن متغيرات نسق و هنا نحتاج إ ل ى الفهم الدقيق والفهم الذي يصل إ ل ى حد تصور الوضع من حيث تداخل النسب وتفاوت هذه النسب فنقول بعد أ ن نستعين بالله سبحانه وتعالى الذي عليه ا ل ت ك ل ا ن و ن ب د أ هذا النقاء بسؤال هل مناخ ا ل ج ز ي ر ة او مناخ ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ثابت أ م متغير وهل هناك شيء من الثبوت على ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة بحيث يكون مكان معين أ و زمان معين يكون فيه المناخ ثابت هذا السؤال يحتاج له جواب وجواب واضح ومفصل والجواب باذن الله تعالى نقول أ ن الثبوت والتغير يجب أ ن نتفق على المفهوم من ا ل أ س ا س ا ت د ا ء فماذا نقصد بالثبوت وماذا نقصد بالتغير ف إ ذ ا لم نتفق على ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س ا س ي ة من حيث م ع ر ف ة الثبوت والتغير فسوف نختلف اختلاف اصطلاحي بمعنى ندور حول المواضيع وقد نكون متفقين ونحن في جدل وعراق دون أ ن نصل إ ل ى ا ل غ ا ي ة ل أ ن اختلافنا مجرد اختلاف لفظي واصطلاحي أ م ا إ ذ ا تفهمنا و أ خ ذ ن ا ق ا ع د ة م ش ت ر ك ة فباذن الله تعالى نصل إ ل ى ن ق ط ة إ ل ت ق ا ء عندما نتكلم عن ا ل س ب و ت وعن التغير لو قلنا أ ن المناخ ثابت على سطح ا ل أ ر ض فهنا سوف ي ع ر ض ن ا كثير من الناس ويقول نحن نعلم أ ن معظم الناس تتكلم ا ل آ ن عن تغيرات م ن ا خ ي ة على سطح ا ل أ ر ض كما أ ن ا ل أ ر ض مرت بعصور ج ل ي د ي ة و م س ج ل ة ومرت على أ و ض ا ع م ن ا خ ي ة م ع ي ن ة إ م ا ح ا ل ة ارتفاع حراري ومسجلة كتل ه و ا ئ ي ة تغزو بعض المناطق حتى المناطق التي تغرف بالاعتدال و ا ل ب ر و د ة وتؤثر وتسبب وفايات كما حصل في فرنسا كما تمر حالات جفاف على أ ص خ ب أ و يعني أ ق و ى و أ و ف ر أ ن ه ا ر العالم كما هو في حوض ا ل أ م ا ز و ن وغيره تمر عليه بعض يمر عليه بعض الجفاف بحيث تجف بعض روافده كما حصل خلال السنوات ا ل م ا ض ي ة فنقول هذا تغير واضح فكيف تقولون ان التغير ثابت كما ان مناخ ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة يعرف انه تاره تكون امطار وربيع وتارة يكون جفاف وتصحر وعلى ذلك سوف نقول أ ن المناخ ليس ثابت و إ ن م ا متغير وهذا الذي نلاحظه هذا القول قد تتفقون تتفقون معه كثيرا لكن يجب أ ن نفصل أ خ و ا ن أ ن هل الذي تغير هو ا ل م ن ظ و م ة ا ل م ن ا خ ي ة أ م العناصر أ م العناصر هذه ا ل ن ق ط ة م ه م ة جدا يا أخوان لكي تفهمون الموضوع إ ذ ا ر أ ي ن ا ودخلنا إ ل ى ا ل م ن ظ و م ة المناخ ظ و م ة ل م ن ا فليس هناك متغيرات ج و ه ر ي ة على الفترات ا ل ق ر ي ب ة و إ ن م ا تغيرات ط ف ي ف ة على الفترات البعيده ة البعالات السنين وإنما التغيرات في العناصر سواء كانت في ذ ه العناصر من حين عناصر المناخ كالحرارة من حين و ا ل ر ط و ب ة والرياح او من حيث ا ل ح ر ك ة ك ح ر ك ة الكتل ا ل ه و ا ئ ي ة والاتجاهات و ق و ة الاندفاع ولكي نجمع شاشات الموضوع لابد ان نعرف ان المصدر الحراري ثابت وهو الشمس ولكن هذا المصدر الحراري متغير في بعض ا ل أ ح ي ا ن بسبب النشاط الشمسي وهذا التغير يعتبر طفيف لكن التغير ا ل أ ك ب ر يكون بسبب العنصر المتلقي وهو كوكب ا ل أ ر ض بحيث تصبح هناك ارتفاع في درجات ا ل ح ر ا ر ة واحترار على المسطحات ا ل م ا ئ ي ة هذا هو واحد ف أ ص ب ح عندنا تغير عنصر لكن من حيث المكان المتلقي الذي هو خط الاستواء فتقريبا ا ل ح ر ا ر ة ا ل م ت ل ق ة شبه ثابته ونحن نقول ليست بثابته ولكن شبه ث ا ب ت ة كما أ ن درجات ا ل ح ر ا ر ة المتلقاه في القطبين كذلك شبه ث ا ب ت ة لماذا لسببين السبب ا ل أ و ل أ ن هذا التوزيع الحراري على سطح ا ل أ ر ض قائم على الشكل العام ل ل أ ر ض شكلها البيضاوي الكروي القريب من ا ل ب ي ض ا و ي ة يعني هذا الشكل جعل هناك توزيع حراري بين القطبين والنطاق الاستوائي أ وخط الاستواء وتوزعت ا ل ح ر ا ر ة بالتدرج فيما بينهما فيما بينهما فالشكل بينهما للكوردية شيء شيء شيء العام من من من ماذا ثابت عندنا الثبوت الآن شيء من الثبوت شيء من الثبوت أصبح بسبب ماذا؟ بسبب وعلى ذلك ركو أ س التوزيع س وهو ا الحراري بسبب الشكل العام ل ل أ ر ض إ ذ ا نظرنا إ ل ى توزيع ا ل ي ا ب س ة والماء على الفترات ا ل ق ر ي ب ة وليس ا ل ب ع ي د ة بملايين السنين لا الفترات القريبة نجد أن كذلك التوزيع بين اليابسة والماء ث ا ب ت ة مما يؤدي إ ل ى أ ن ما تمر عليها الرياح من مسطحات م ا ئ ي ة أ و ي ا ب س ة شبه ثابت أ ي ض ا وهذا يضاف إ ل ى شكل ا ل أ ر ض العام ثالثا الزحف الحراري الفصلي هناك تغير وانتقال وزحف حراري على كوكب ا ل أ ر ض على جميع ا ل أ ر ض سواء التي ا ل م ط ا ق ة الاستوائيه ويشمل كذلك جميع العروض الدنيا والعروض الوسطى وكذلك العروض العليا نجد هناك زحف حراري وتبديل حراري دوري لا يتوقف ولا ثانيه ة وفي ذ ا الزحف يحصل بإذن ا ل ل هذا تعالى تشكل الفصول الأربع الفصول ه الزحف الذي يتغير فيه الليل والنهار هو قائم بسبب ح ر ك ة الارض ش م س أو حركة ل أ حول الشمس خلال عام كامل خلال كامل الحركة بألاف لكن المدرات القريبة الآن مسألة عام ثابتة هناك جدا سنوات ثابتة فصار عندنا الآن مسألة شبه ثابتة نعم من كبير هذه شبه شبه شبه حيث تغير في الشكل ح الزحف الحراري ر ك ة المؤدية الى ل البيضاوي للتوزيع الحراري القائم التوزيع الحراري على شب ثابت او تقريبا اكثر واقرب ب ن س ب ة ك ب ي ر ة جدا الى الثبوت والنظام الحركي الذي تغير به الحرارة كذلك شب ثابت وهناك تغير طفيف جدا وكسور قليلة جداً بسبب د و ر اصبح ن الأرض الشكل حول أ عندنا ا ل آ ن ثبوت أ و ش م س ثبوت هذا يؤدي ماذا يؤدي إ ل ى أ م ر ركزوا في كلامي وسوف اتي رويده رويده يؤدي إ ل ى أ م ر ما هو ا ل أ م ر واحد أ ن مصدر توزيع ا ل ط ا ق ة ا ل ح ر ا ر ي ة ثابت وهو النطاق الاستوائي و إ ن م ا د ر ج ة ا ل ح ر ا ر ة المتلقاه بسبب ع د ة عوامل قد تتغير أ ج ل العنصر الحراري هذا واحد ثانيا نقول نفس الكلام في القطبين, نقول نفس الكلام في القطبين. وهو الركن ا ل أ س ا س ي الثاني لتلقي الكتل ا ل ب ا ر د ة إ ذ ا كان النطاق الاستوائي من, من حيث الوضعيه و ض غ ط ث ا ب ت و إ ن م ا يتغير ق د ا ر و ن س ب هذه الطاقة والنطاق ا ا ل س ت و ا النطاق ا ئ ي ل ع ر و و ض العليا ا ل ن ط القطبي ا ثابت ق و إ ن م ا يتغير نسب درجات ا ل ح ر ا ر ة الحرارة وعلى ضوء تغير درجات الحرارة فتغير كذلك وفرص كذلك الماء تغير درجات فتغير بخار نسب تصبح عندنا المتغيرات هي نسب ا ل ح ر ا ر ة وبخار الماء و ق و ة الرياح و ل ي س الرياح بمعنى آ خ ر أ ن الرياح ب س ر ع ة م ا سوف ت أ خ ذ مجراها الطبيعي من النطاق الاستوائي والنطاق القطبي ف أ ص ب ح ت عندنا المصادر ث ا ب ت ة المصادر ثابتة و ن س ب ة العناصر م ت غ ي ر ة لماذا نستفيد من هذا الكلام نستفيد على ان الحالات التي تمر على الارض جميع الارض ث ا ب ت ة من حيث النمط العام م ت غ ي ر ة ا ل ن س ب ة من حيث ا ل ق و ة والضعف ثابتة من حيث ا من لان ن م ط ل ل ع ا م أ حجم ا ل أ ر ض ثابت و ح ر ك ة ا ل أ ر ض ث ا ب ت ة ب ص و ر ة ك ب ي ر ة جدا لا ياتي انسان يقول لا هناك تغير لا طفيف جدا لنا كبيره والذي يعرف ب أ ع و ا م م د ي د ة لا نقول على ا ل ص و ر ة ا ل ق ر ي فعندنا ه ن ا ك كتل عندنا مصادر كتل وهي النطاق الاستوائي والنطاق القطبي هذا المصادر بما أن الحركة كتل أن شبه ث ا ب ت ة سوف ت ض خ سنويا تدعى ل ح ر ك ة الشمس على نفس المسارات على نفس ماذا على نفس المسارات ولذلك يصبح النمط العام للمناخ ثابت على ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة لكن يتغير من حيث ا ل ن س ب ة ما سبب تغير هذه ا ل ن س ب ة و ف ر ة العناصر أ و عدم و ف ر ة العناصر هذه العناصر هي التي تغير شيء من خصائص ا ل ح ا ل ة وليس نمط ا ل ح ا ل ة الكلي بمعنى عندما تلتقي ك ت ل ة ب ا ر د ة ب ك ت ل ة د ا ف ئ ة في زمن معين ت أ خ ذ نفس النمط لكن هل سوف تكون هذه ا ل ح ا ل ة م ث ا ل ي ة هل تكون أ و س ع هل تكون ن ش ط ة أ و تكون ض ع ي ف ة و م ح د و د ة لكن لا تتخلف من حيث الوجود هي م و ج و د ة وعلى ذلك نقول أ ن العرب عرفوا ذلك من القديم فوضعوا ضوابط لهذه ا ل أ ن م ا ط ف اعطيكم مثال رياح الصباء ر ف عرفه العرب منذ القدم ويتهد في هذه الفتره ة مكة نتكلم ل وما عن و ح ا والشريط الساحري تهب في هذه الفترة في تهب هذه نمط ثابت له وجوده وله مسبباته وبما أ ن المسبب ثابت فوجوده في وقته وزمنه ثابت ولكن بما أ ن العناصر م ت غ ي ر ة فسوف تتغير القوه هل سوف تكون رياح الصبى ن ش ط ة أ م غير ن ش ط ة هذا العام طيب هل تكون ج ا ف ة بمعنى ج ا ف ة أ و فيها شيء من ن س ب ة ا ل ر ط و ب ة هنا متغيرات العناصر او تغير النسب ي العناصر و الانسان المتمكن و عنده خبره و زوايا يعرف كيف تتغير العناصر و هل هي متوفره ة و غير م ت و ف ر ة اذا كان يعلم هو الان في م ر ح ل ة ارتفاع التدريجي للعناصر او ا ن خ ف ا ض التدريجي للعناصر فاذا كان في م ر ح ل ة ا ر ت ف ا ع التدريجي للعناصر فكل ح ا ل ة س تكون افضل من التي تليها اما إ ذ ا كانت في مرحله ا ل ن خ ف ا ض التدريجي للعناصر فسوف تكون كل ح ا ل ة هي أ ق ل من التي تليها وهكذا فمناخة من النمق العام من نقول الجزيرة العربية ثابت من حيث النمق العام والإلتقاء ووجود الكتل الهوائية ولذلك نقول من حيث الرياح الأساسية وليست الوقتية الأساسية الجبهات والكتل عبر الكتل التي ولذلك وليست ووجود حيث حيث تعتبر أ س ا س ي ة في الحالات وليس التغيرات اليوميه ة ذ بإذن بإذن ه الله هناك الله الكتل ثابتة النمض العناصر سوف تكون الحالات بإذن الله تعالى التي على الجزيرة العربية فإن كان هناك وفر حراري وفر بخار الماء فروقات بدرجات الحرارية الموسم مطير بإذن الله تعالى وتكون زاوية الالتقاء ومكان الالتقاء مناطق من الجزيرة العربية فعندها الالتقاء وعلى على تفتكون يكون وتكون تأثر موجودة وفرة ووفرة معينة فإن نحدد أين منطقة مطير وفر ضوء قدر على في في النظام العام هل ا ل ح ا ل ة تكون و ا س ع ة او ش ا م ل ة هل تغطي وحزام السحاب يغطي م س ا ح ة اكبر هل تكون السحب ن ش ط ة او غير م ن ش ط ة هل تكون ط ب ق ي ة او تكون م ز ن ي ة ر ع د ي ة هل يكون ا ل ب ر د قوي او خفيف بسبب و ف ر ة العناصر ليست بسبب وجود ا ل ح ا ل ة اما ا ل ح ا ل ة م و ج و د ة في جميع في جميع سنوات السنوات التي تمر على الجزيره ا ل ع ر ب ي ذلك ن أ خ ذ مرتفع جوي يدخل على ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة مرتفع النصير مثلا مرتفع أ ص ل قطبي يمر بسيبيريا ي ؤ ث ر الجزيرة العربية ينشأ على ي ن ش أ عنه ح ا ل ة عدم استقرار بسبب تكون م خ ف ض حركي أ و غير حركي عابر ما الذي ينتج عنه ح ا ل ة عدم استقرار ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة يؤثر هذا المخفض هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ب ت ة لكن هل سوف تكون م ث ا ل ي ة ق و ي ة أ و س ع من حيث النطاق والتشكل تغطي م ن ط ق ة أ و س ع أ و تكون م ح ص و ر ة و ق ل ي ل ة هل تكون التقاء ا شمالا أ ك ث ر فتتخلف ا ل ح ا ل ة عن الجنوب أ و تندفع جنوبا أ ك ث ر فتتخلف ا ل ح ا ل ة عن الشمال وهكذا أ و تكون أ ك ث ر ش م و ل ي ة أ ج ل وجود النمط ووجود ا ل ح ا ل ة ثابت لديه لماذا ل أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل لان شكل ا ل أ ر ض ثابت ا ل أ م ر الثاني أ ن ح ر ك ة ا ل أ ر ض شبه ث ا ب ت ة شب ثابتا ف ن ق ولكن هو ثابت يتغير و ف ر ة الامطار وعدم و ف ر ة الامطار هل سوف يكون مطير والمطر م ت و ت ب على و ف ر ة السحر او انه يكون جلد وقحط عدم و ف ر ة العناصر وهنا لا يرجع هذا إ ل ى النظام العام ككل و إ ن م ا يرجع إ ل ى و ف ر ة العناصر على المستوى السنوات النداء والوجه ا ل ط ب ي ل ف إ ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ص ا ل ح ة ب أ ن تكون م ت ص ح ر ه ب ص و ر ة ك ب ي ر ة جدا وتكون مروج انهار ب ص و ر ة ك ب ي ر ة جدا ل أ ن ه ا و ا ق ع ة في م ن ط ق ة تقع بالضبط بين المضختين ا ل أ س ا س ي ت ي ن أ و ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ س ا س ي ة وهي النطاق القطبي والنطاق الاستوائي وأقرب الاجتوائي النطاق إلى فينتج عنها ينتج ن ع ه ان أ الجو يكون متقلب و يكون من حيث ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة ا ل ب ع ي د ة متغير بين المروج و ا ل أ ن ه ا ر و غ ز ا ر ة ا ل أ م ط ا ر وبين التصحر وعلى الفترات التي تتراوح بمئات السنوات ينتج عنها ش د ة حالات تنتج أ م ط ا ر وسيول عارمه ة كما و مشاهد يشهد كل الذاكرة وتكون سيول تلصق سنة ينتج عنها سيول يعني تلصق في الذاكرة وتكون والحجاز يشهد على ذلك على عمل هدام وغيرها ثم بعد ذلك في العقود في عقود كل مائه س ن ة خلال ثلاثين س ن ة خمسه ثلاثين سنه الى اربعين سنه تنتج هناك حالات ق و ي ة وسيوء فاذا عرفنا هذا الترتيب نقول ان جميع هذه الاوضاع من حيث النمط ك ل ي ثابت ولكن كان التغير في العناصر فقط اي بمعنى فروقات درجات ا ل ح ر ا ر ة و و ف ر ة بخار الماء وجميعها قائم على الحراره ة ج م ي ع ا قائم على الحرارة على ف إ ذ ا كان هناك تسخين في المحيطات فمعنى ذلك أ ن سوف يكون فروقات في درجات ا ل ح ر ا ر ة و ع م ل ي ة وفر ة بخار الماء كما هو م ش ا ه د الان ونخلع نقول أ ن ع م ل ي ة الثبات المطلق بمعنى كل يوم يكون كاليوم الذي قبله هذا لا يكون حتى في المناطق التي يقولون أ ن ه ا شبه ث ا ب ت كالنطاق ا ل ا س ت و ا ئ ي نفسه خط ا ل ا س ت و ا ء م ن ط ق ة الرهو والعروض الوسطى ما في شيء اسمه ثبات بمعنى اليوم مثل ب ك ر ة أ ب د ا أ و الشهر هذا مثل ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة في نفس الشهر ثبات بالفعل أ ب د ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ليس عندي ثبات مطلق أبدا ل ا في العناصر ولا في النظام الكلي لكن يعني بما هناك مناطق نمطها والعناصر بها ظاهر تتوفر ب ص و ر ة أ ك ب ر و أ و ض ح كالنطاق الاستوائي مثلا مع ان المتغيرات ق ا ئ م ة لكن م ن ط ق ة مدار السرطان وشمالا الى د ا ئ ر ة عرض ث 0 ا هذه ا ل م ن ط ق ة فيها شيء من الاضطراب من حيث وضع التوقعات والتغير والسبب انها تحتاج الى ع م ل ي ة التقاط بتقدم من نطاقين مؤثرين الكتب البارد ة ان النطاق القطبي الذي يمر بالعروض ن ط ا ا ق ل الوسطى ثم ي ص ع الجزيره العربيه هذا واحد الشيء الثاني الدفء و ا ل ح ر ا ر ة والركوب القادم من النطاق الاستوائي ة الجزيرة العربية النسبة الحرارة ومكان هو وإذا فروقات وجدت فروقات قوية أحدهم أحدهم لم فمعنى كانت لكن تكن هناك ذلك الاتقاه فإذا فإذا درجات الحالة درجات حرارة قوية فمعنى ذلك أن هناك أن تخلف حصل خلل قلت حصل خلل قليل تبخر في و أ ن التكثف ضعيف فلن يكون تكون الحاله ة مثالية مع أن الحالة موجودة مع أن ذ إذا ا واحد ثانيا هو حصلت ع م ل التقاء ولكن كانت العملية التقاء شمالا فأنها سوف تكون على جزء الجزيرة ي العربية ة كانت فأنها أنها تكون سوف جزن مع م ث ا ل ي ة الحرارة ومثالية منطقة دون منطقة أخرى. لأننا نتكلم عن متحركة ومتغيرة من من الماء نتكلم لكن كانت دون لأننا عن نسب حيث حيث الحرارة في وجود وفرط درجات فدرجات فرقات بخار أخرى تتغير في أ ج ز ا ء د ق ي ق ة جدا ً من الثانيه ولا تثبت الحرارة لكن بسبب الرياح والتغير في الرياح ينتج ع م ل ي ة تغيير ك ب ي ر ة جدا في ن س ب ة ا ل ح ر ا ر ة فنحن عندنا عناصر عنصر ا ع ن ا ص ر ا ل ح ر ا ر ة متغير ب ن س ب ة د ق ي ق ة جدا وكسور ه ا ئ ل ة ن أ ت ي ل ن س ب ة ا ل ر ط و ب ة ن س ب ة ا ل ر ط و ب ة م ع ر و ف أ ن ه قائم على درجات ا ل ح ر ا ر ة ومسطح ا ل المائي الذي ت أ ت ي منه فعندما ت أ ت ي ن ا رياح ج ن و ب ي ة من الربع الخالي ماذا تتوقعون عنها ج ن و ب ي ة مصدرها كان انخفاض مركز انخفاض قيمه الضغط كان الربع الخالي حائل مثلا م ن ط ق ة ارتفاع قيمه الضغط كان الربع الخالي يعني بمعنى اخر سوف تنتقل من ن ق ط ة و ا ح د ة وهي الربع الخالي تنتقل الى حائل ماذا تتوقعون من هذه الرياح ا ل ج ن و ب ي ة هل هي عقيم او غير عقيم اجيب يا اخوان بسرعه ج ا ف ة ع ق ي م ة لكن عندما يكون م ن ط ق ة الارتفاع م منطقة ن ط ق ة ل ا من داخل البحر و م ن ط ق ة الخفاض في ا ل ي ا ب س ة فعندها ر يحجن ا و ب ي ة لكن ر ط ب ة ل أ ن ه ا أ ت ت من مكان رطب لكن في نفس الوقت قد ت أ ت ي ن ا من مكان مصطح مائي لكن هذا المسطح المائي تعرض خ ل الى فترة تعرض قريبة ل تجفيف بسبب دخول ك ت ل ة ب ا ر د ة فقلت ن س ب ة ا ل ر ط و ب ة ب د ر ج ة عاليه جدا قد لا تتقدم رياح ج ن و ب ي ة ولكن تكون ا ل م ن ط ق ة فيها شيء من ا ل ت ض خ ي ر وفيها شيء من ا ل و ف ر الحراري كما هو مشاهد ا ل آ ن على البحر ا ل أ ح م ر سواء في و ص ط البحر الاحمر او جنوب البحر الاحمر أ فهو حتى لم لم تهب الرياح الجنوبية ولم يحصل تقدم وانجذات س ا السبب ر وتكسس قوي أ ن هناك فرقات درجات ا ل ح ر ا ر ة حصلت بسبب مرور ق ت ل ه ب ا ر د ة أ ل و ي ة على م ن ط ق ة د ا ف ئ ة راقبه ة يحصل هذا, الوضع من الحالات. أو هذا النمط و ض ع م الحالات هذا ا ل أو ن من الحالات وعلى ذلك نقول أ ن جميع الحالات التي تمر على ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة من حيث النمط العام ثابت ولكن من حيث النسب في العناصر وهي ا ل ح ر ا ر ة و ا ل ر ط و ب ة متغير كذلك مناطق الالتقاء م ت غ ي ر ة ل أ ن مصادر الكتل عندما تتقدم الكتل الكتل وضع ح ر ف ي يعني قائم على س ر ع ة هذا واحد وقائم على التقاء قائم على س ر ع ة والتقاء ف إ ذ ا غلب أ ح د ه م على ا ل آ خ ر في ا ل س ر ع ة ف إ ن م ن ط ق ة الالتقاء سوف تتغير كذلك ز ا و ي ة الالتقاء تغير المناطق التي تستفيد من هذا الالتقاء وعلى ذلك ما دام أ ن ن ا ت ك ل م في ق ا ع د ة ف ي ز ا ئ ي ة تختص ب ا ل ح ر ك ة فعندها نقول سوف تتغير تبعا لتغير هذه ا ل ح ر ك ة لكن ت و ج و د ح ا ل ة ثابت وعلى ذلك نقول أ ن الحالات قد تؤثر على شمال ج ز ي ر ة شمال شرق جزيره بعض أ ح ي ا ن ا على غرب ا ل ج ز ي ر ة وهكذا بسبب التغير الحركي ثم بعد ذلك قد تكون ا ل ز ا و ي ة م م ت ا ز ة والتغير الحركي إ ي ج ا ب ي وهناك تجانس وتوافق بين الكتر في الالتقاء فيكون الالتقاء م ث ا ل ي ويوافق هذا الشيء جمال آ خ ر وهو وجود الفروقات في درجات ا ل ح ر ا ر ة وكذلك وجود الوفر في بخار ا ل ن ا س تكون ا ل ح ا ل ة م ث ا ل ي ة ت ك وعلى ن الحالة مثالية و ذلك نقول أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب حالاتنا التي سوف نتابعها ث ا ب ت ة وسوف نتابعها ح ا ل ة ح ا ل ة ونثبتها ب إ ذ ن الله هذا العام كما اثبتناها العام السابق ونبين ب إ ذ ن الله ت أ ث ي ر ه ا وسوف أ ت ا ب ع بالتوقعات ا ل خ ا ص ة كيف تكون انماط ا ل ح ا ل ة هل هي ا ي ج ا ب ي ة او غير ا ي ج ا ب ي ة بغض النظر عن توقعات المواقع ا ل ع ا ل م ي ة طيب نتكلم أ ي ه ا ا ل أ خ و ا ن عن ق ض ي ة لماذا ت غ ي ر السريع للمواقع خلال هذا ا ل ف ت ر ة و أ ن ا أ ر ي د جوابها هل هذا, هذا التغير توقعناه قبل ذلك أ و لم نتوقعه هل ذ ا ا أريد آ ن للذين معنا المحاضرة هل حضروا وسمعوا جعلنا هذا التغير السريع متوقع او غير متوقع هيا هائلة تتغير تغير سريع في أخوان نعم متوقعنا وأخبرنا باللفظة الواحد وقلنا سوف تتغير توقعات نعم المواقع بصورة هائلة جداً. لماذا بصورة نمر بفترة سوف جدا هذا الكلام الضغط بسبب التغير السريع الحراري فينتج عنه م ع د تغير حراري ينتج ع ن تغير قيم الضغط ينتج ع ن ر ي ع ه هذه ا ل ع م ل ي ة تؤدي الى تغير التوقعات من منطقة في في ده ده المواقع لا توقع. ثم المزم طرفين انك احيان ترون ونائة تتوفر اكتوبر في بحيث الشيء بعض اكتوبر تثور هذا خاصة تضع توقع تجد وقد ذلك لا الشرق س و د ا ا ن و ل م ن ط ق ة الواقع في وسط البحر ا ل أ ح م ر ثم تتقدم المناطق قبل أ ن تتوقع المواقع ا ل ع ا ل م ي ة ب س ر ع ة ه ا ئ ل ة جدا وهذه العمليه تكررت كثيرا و ث م ت أ ن العناصر م و ج و د ة وهي ع م ل ي ة الوفر ا ل ح ا ر ي و بخار الماء و ع م ل ي ة الفوارق بس متى تبلغ الحد؟ فإذا بلغت الحد الحد فإذا الفوارق و ا ل ض خ ل م ل بين السطح والعلو أو قيم الأسفلقية الضغط حصل ع م ل ي ة التخلخل بدل التكونات ا ل س ر ي ع ة بخلاف الحالات ا ل و ا ض ح ة التي تكون في نوفمبر وما بعدها فهي ح ل ا ت ولها ا ض ح ة و مسارها ولها وضعها الخاص فلا حاجة يلتفت نعرفها التوقعات العالمية قريبة المدى أو المدى ويجب أن نسير مع الحالات التي في نمطها. رويد رويدا بإذن الله حاجة سواء نمطها رويدا تعالى قريبة كثير بعيدة ويجب نسير في رويد أو مع بإذن أن طيب يقولون اهل البلاحه الرياح الصباح ق و ي ة طيب يا اخوان تكلمنا قبل اسبوع تقريبا وقلنا, محاضرة وقلنا هذا وقت الرياح ا ل ر ي ا الصباق ح الرياح ش ر ق ي ة وسببها تغير قيام الضغط بين ا ل ي ا ب س ة والماء وهذا التغير يحصل في هذه ا ل ف ت ر ة ل ت ر ا ق ض أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل الزحف الحراري بسبب تراجع الشمس الشيء الثاني تغير الضغط بين الليل والنهار بين الليل والنهار تتفاوت درجات النهار عن الليل كذلك تتفاوت درجات ا ل ح ر ا ر ة بين ا ل ي ا ب س ة والماء فالماء يحفظ درجات ا ل ح ر ا ر ة أ ك ث ر من ا ل ي ا ب س ة وتبرد ا ل ي ا ب س ة قبل المسطح المائي ف ت ن ش أ هذه ا ل ع م ل ي ة عمليتين م ت ق ا ب ل ة ا ل أ و ل ى هبوب الرياح ا ل ص ب ا ح في الصباح الذاكر وكذلك ا ا ل ص ب ح و ع م ل ي ة ع ك س ي ة لها بعض احيان تحدث مقابل لها وهي وجود الضباب الصباحي. الصباحي وكل ج و و د الضباب الصباحي هذه الظاهرتين في, في هذا الوقت في الجميلة هذا الوقت أبو حسن جميل تخرج التوقع قبل أبو تخرج بل حسن تعالى على ا ل ل ي ف و ا ل ق م ف ذا وما حولها خ ا ص ة المرتفعات خلال التكونات في هذه الفتره ة القادمة ل بإذن ت ع القادمه ى الخميس وما حولها والأسفل ا ل يبدأ التغير بإذن ا ل ل تعالى ونجعل أنظارنا جهة البحر وتتركز بإذن الله تعالى في حالة والتي تكون وتكون ونجعل على أنظارنا البحر الله حالة الأخيضة البطن الأول من السماك بإذن من جهة في من اربعه عشر الى عشرين والبطن الثاني وهو ا ل أ ه م وهو من اربعه عشرين واضح الى نهايه اكتوبر ل ل ن ي ر النسب ل ل ن ن ي ا س وبدايه ل لك ل ا ن س ج ي ل ن س ب ج د ة بإذن ا ل ل ل ك ن لكل حالة لها و ض ع ي ة وحدود تصل إليها طيب نتكلم عن التدرج النسبي في مرور الحالات الحالات عندما تمر ح ق ي ق ة لا ت أ ت ي ن ا منخفضات الذي ي أ ت ي ن ا كتل لكن نتائجها المخفضات لا بد نصحح هذه ا ل م ع ل و م ة يقولون منخفض قطبي سبحان الله من القطب منخفض جاء من القطب الذي جاءنا ك ت ل ة كتلة, كتلة. ه و ا ئ ي ة ب ا ر د ة ينتج في بدايتها منخفض في ز ا و ي ة في ر أ س هذه ا ل ك ت ل ة سواء كانت هذه ا ل ك ت ل ة ع ب ا ر ة عن أ خ د و د أ و لسان ع ل و أ و حوض وهو أ و س ع إ ذ ا تقدمت ا ل ك ت ل ة ما الذي يحدث يحدث في ع م ل ي ة التقاء دخلت ك ت ل ة ب ا ر د ة م ت ج ا ن س ة من حيث الصفات في ك ت ل ة أ د ب ا منها و م خ ت ل ف ة ا ل ص ف ا ت من حيث الدفء و ا ل ح ر ا ر ة ونسبه ا ل ر ط و ب ة فتنشا في مكان ا ل ا ن ت ق ا ء ع م ل ي ة تكفف فينخفض قيم الضغط فينتج عنها منخفض هذا ا ل ل ي تابعونه هو نتاج ا ل ك ت ل ة ف ا ل ك ت ل ة تدفع هذا ا ل ا ن ت ق ا ء الذي يسمى بالمنخفض و ي أ ت ي ن ا من بوابات ح ق ي ق ة هذه البوابات م ت غ ي ر ة ما بين الخريف أ و ل ه و آ خ ر ه وما بين الشتاء أ و ل ه و آ خ ر ه وما بين الربيع أ و ل ه و آ خ ر تتغير هذه البوابات وليست ثابته سواء كانت ج ه ة بريطانيا و إ ي ط ا ل ي ا ا ل ب س ا ر ا ل أ و ل ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى من ج ه ة ا ل ب ر ت غ ا ل مرورا بدول المغرب العربي وكذلك عندنا آ خ ر البوابات وهي من ج ه ة الدول المغرب العربي أ و غرض ا ل م غ ر ب تقريبا و ا ل ب و الشتويه ب ا ة والتي تنزل ن م ا الكتل ا ل ه والتي ئ ي ة ا ب ا القطبية ا د ة ل و تكون جهه ة وحقيقة سيبيريا ي تكون من القطب مباشرة لكن تمر منشأها مباشرة القطب لكن على سيبيريا وتنزل وتكون ت أ ت ي من شمال شرق وهي اقوى الكتل ا ل ب ا ل د ة وتتساقط عليها الثلوج وينشط فيها بسبب انخفاض قيمة السودان وان كانت ب ع ي د ة ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة بين ا ل ح ا ل ة و ا ل ح ا ل ة الا انها اكثر ق و ة بما اننا نتكلم عن كتل ومن تتشكل ومنخفاضات اجل ل هذه كتل هذه الكتل ا ل م ت ح ر ك ة تختلف من حيث درجات ا ل ح ر ا ر ة ما بين موسم واخر ثانيا تختلف من حيث ما ينتج عنها من منخفض فقد يكون قوي وعميق وقد يكون غير عميق وقد يكون حركي وقد يكون غير حركي زد على ذلك المسار الذي تسلكه هذه ا ل ك ت ل ة وبما أ ن ه ا بهذه الصفات فدخولها على ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة سوف يكون مختلف من حيث ت أ ث ي ر ه ا على المناطق وقد تؤثر على المناطق, الشمالية الغربية قد تؤثر على المناطق الشمالية الشرقيه م ا ا ل ل ي ة ة الغربية والشمالية الغربية قد تؤثر ر على ا ي و ح القصيم وشمال الملوك شموانية كما غرب تكون كانت أثر سنة سنة الله سبحانه تعالى أن نراها في هذه تعالى في تؤثر على نطاق أ و س ع ف ت غ ط ي معظم ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بتدرج جميل جدا وعلى ذلك نقول كل ح ا ل ة تدخل من حيث دخول على ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة تدرج فلا ننتظر م ن ط ق ة قبل م ن ط ق ة على حسب ا ل م ن ط ق ة التي سوف تدخل منها ا ل ح ا ل ة ثانيا أ ن الموسم سوف يدخل بتدرج و س ن ب د أ ب ا ل غ ر ب ي ة و ا ل ش م ا ل ي ة ا ل غ ر ب ي ة و م ن ط ق ة حايل و ا ل ق ص ي م ثم بعد ذلك ا ل ش م ا ل ي ة ا ل ش ر ق ي ة وكذلك ننزل على ا ل ش ر ق ي ة و م ن ط ق ة الرياض وجنوب الرياض وهكذا حتى يعم الموسم ونعرف و أ ن ا ل م ن ط ق ة ا ل غ ر ب ي ة نوفمبر من حيث و ف ر ت الحالات وليس من حيث وجود الحالات فوجود الحالات من أ ك ت و ب ر حيث وفره الحالات أ م ا ما بعد نوفمبر فهو أ ف ض ل لنجد افضل لنجد ما بقا ء الحالات ا ل ق و ي ة على ا ل غ ر ب ي ة استمرار استمرارا للفترة فاصل ب ي نتابع الخريف ا ل و ش ء الشتاء وفصل إ ذ ن الله ت ا عندنا لا ل أجل ى تدرج نراعي بد هذا التدرج ونحن عندنا أ ق من ا ر ص ا ا ع لله حيث م د لله الآن س سبحانه ت وتعالى نتابع التدرج نتابعها ر ه الله هذا ا لنا ح من ي وجود الكتل قبل تشكل السحب وقبل تشكل المخابرات ض ت إذا جميل وأقرب وعدم ل ل ل ع ة في ا و تكون وبالأتابيع ق ع ا التي بالأيام ت ل أ ن ه ليس التوقعات يوميا ً س ا ع ت ي ن ي و م أ و يومين أ و س ا ع ة أ و ساعتين لا نحن نتكلم عن توقعات عن حالات تمر علينا فيجب أ ن يلاحظ هذا الشيء وسوف نبدا باذن الله تعالى بالبواكير ما يسمى بالبواكير الوسيم ش ا ر ك الوضع إ ي ج ا ب ي ب إ ذ ن الله تعالى على ك ا ف ة ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لكن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ق ا ر ة فكل م ن ط ق ة لها ف ت ر ة ز م ن ي ة من حيث ا ل و ف ر ة ومن حيث ا ل أ و ل و ي ة أ م ا من حيث توقعات ا ل أ م ط ا ر فما أ ن يدخل الموسم ب إ ذ ن الله تعالى ابتداء من 15 خمسه عشر اكتوبر تقريبا وهو الفترة فيها تخرج من البحر تقريبا تكون ل وممكن أ ن ت ن ش أ الحالات في أ ي بقعه من ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة كوجود أ م ا كنمط اعتيادي فله آ ل ي ت ه وله وضعيته وله ب و ا ب ا ت التي ب إ ذ ن الله تعالى يتقدم منها هذا ما أ ر د ت ا ر ا د ة ولو تكلمنا عن الحالات فالحالات ك ث ي ر ة جدا سوف تمر علينا لا م س ج ل ة باذن الله تعالى بالحساب ا ل ح ج ا ز ي لكن أ ك ت ف ي ا ل آ ن بذكر أ ه م الحالات وهي ح ا ل ة الاخيضر ه ي ة ض ع ي ف ة نوعا ما ثم ف ت ر ة السماء ت ب د أ بالبطن ا ل أ و ل في اربع وعشرين الى نهايته كذلك ت ب د أ ح ا ل ة النصح ومن الحالات ا ل أ س ا س ي ة كذلك أ ن ا لن أ ذ ك ر كل الحالات ت ب د أ إ ن شاء الله ح ا ل ة العقارب وهي ح ا ل ة تتخلف في بعض ا ل أ ح ي ا ن لكن تشبه النصر وتكون قبل النصر بعدها ح ا ل ة النصر ب إ ذ ن الله تعالى وهي ح ا ل ة ق و ي ة يتمدد فيها ثم انخفض السودان ب إ ذ ن الله تعالى بعدها ح ا ل ة ا ل ن ص ر وهي من أ ق و ى الحالات وبعد ذلك ب إ ذ ن الله تعالى ح ا ل ة الطرف ثم تدخل لنا حالات بنمط جديد وتكون فيها و ض ع ي ة ج م ي ل ة جدا و هذه ا ل و ض ع ي ة تكون أ ك ث ر للمناطق ا ل د ا خ ل ي ة خ ا ص ة م ن ط ق ة الرياض و القصيم و حائل و ما حولها ن س أ ل الله سبحانه و تعالى و سوف نتابع هذه الحالات وهي من ا ل ن م ا ط ا ل ث ا ب ت ة و من حيث و ف ر ة العناصر مبدئيا إ ن شاء الله جميعها تكون م ت و ف ر ة فيها العناصر و ن س أ ل الله سبحانه و تعالى ان يعم ل خ ي ر ديار المسلمين و أ ي ق ط ر ة تنزل في أ ي مكان يجب أ ن نفرح بها ف إ ن ه ا تسقي عباد الله سبحانه و تعالى من الشجر والدواب و ا ل إ ن س والجن ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يبارك لنا ولكم وصلى على سيدنا محمد و صلى الله ع ي ن وسلم وجزاكم الله خير على الانصات والاستماع والذي عنده سؤال يتفضل بارك الله فيكم